اه كنت بقولك بره مسج ازلين بقى هبعتلك خارجه بقى عندك اخبار وابيه البان من نسوتك او سواكي حتى قد انتي في ورد الخضري ودناني رجع جنن طغروان قدر انا بالي مضراء جفا ومدرعه جفا طيب لم يكن يواعد اضحى عنيرا فينا جميع قلبي عزفت لي بالي و هو يعد طول مهدرات محيه وبنيل القيام Captain, Captain, okay.